قال ما مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله إلى بيت الله لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام نعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمات فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمشي ما قدر عليهم الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير هنا يذكر لنا مالك في رجل جعل على نفسه نذورا مسمى هذه النذور من الكثرة بحيث لو أراد أن يفني عمره فيها لم استطاع ويمثل الفقهاء في من قال لله علي نذر أن حصل كذا أن أحج ألف حجة طب ألف حجة فين يجيبها نوح عليه السلام ما كذا في قومه إيش؟ ما كمل ألف إلا خمسين عاما فمن فين حيجيب له عمره لنفسه عمره ألف سنة حتى حج ألف حجة هذا على سبيل العيش. المثال ماذا يكون عليه مالك يقول سؤل مالك عن هذا الشخص الذي ألزم نفسه بما يعجز عنه طيلة عمره هل يجزئه من هذا كله نذر واحد لأنه في عقد واحد أو لا يجزئه كان جواب مالك إيش لا يجزئه إلا أن يفعل ما استطاع فعله اذا الذي نذر ألف حج عليه أن يحج كل سنة مدة حياته لأن هذا في استطاعته وإذا مات يقول خلاص انتهين وهذه القضية الشافعي وأحمد رحمهما الله لا يريان عليه شيء كل هذا لجاج وفي غضب وليس مرادا به القربة إنما عناد أو لجاج أو شيء مالك يقول لا هذا حج وعبادة ويريد أن يحج ماشيا ألف حجة لكن عجز عن الألف اتقوا الله ما ستطعتم يعدي بما استطاع له وبعضهم يرى يأتي بما استطاع في حياته إنما تقبل ذلك أو حينما يموت يبقى الباقي دين علي يحجج من تركته أو تركته حج بعيش إذا كان ألف حجة وش حسابه تركته في هذا وأهل هم ملزمون بسلة دينه ما هم ملزمون إلا إذا تأق وفاء لهم وهذه القضية تدور حول اعتبار النذور المتعدده نذرا واحدة او كل نذر على حدة ونذر اللجاج هو يمين او ليس بيمين وعند مالك رحمه الله عليه ان يأتي بما نذره مسمى معينا ما استطاع من ذلك ويذكرون عن الامام ابي حنيفة رحمه الله كان يوافق مالك في هذا ولكن يقولون قبل وفاته بأيام رجع عن ذلك واعتبره فيه كفارة كفارة اليمين هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة التي أوردها مالك في هذا الموطن نرجع إليها مرة أخر. نعم سئل مالك عن الرجل إيش يحلف شو جاء بصيغة إيش الحلف لماذا؟ لانه ليس في باب الإش البر وطلب التبرر لا هو في باب الانزام حلف يحلف بنذور متعددة علي نذر كذا ونذر كذا ونذر كذا اعتمر مئة مرة أحد مئتين مرة كل هذه اشياء نعم مشيا الى بيت الله يعني افعل كذا لا اكلم فلان ولا ادخل بيت فلان ولا اكل الطعام الفلاني ولا البس التوب الفلاني ولا, ولا اسافع البلد الفلانية كل هذه خمسة اشياء حلف عليها ان يمشي الى بيت الله مئة مرة يبقى ليش المحلوف عليه ايش متعدد والمحلوف به ايش متعدد هل عليه أن يأتي بكل ما حلف عليه لا يكلم أخاه ولا يكلم أباه ولا يكلم أخته ولا يكلم أمه ولا يدخل بيت فلان ولا يأكل طعام فلان كل هذه أشياء محلوف عليها هل يجزئه أن يخرج من هذه الأشياء كلها لو حنث في شخص واحد لو كلم شخصا واحد يحنت في الجميع لا مالك يقول يلتزم بالجميع طيب يمشي مرة واحده قال لا يمشي بقدر ما استطاع من ذلك لو كان حلف ألا يكلم زيلا ولا يدخل دار عمر ولا يأكل الطعام الفلاني وإن فعل مشى إلى بيت الله ثلاث مرات باستطاعة يمشي ثلاث مرات ولا لا يبقى عند ملك يلزمه أن يمشي إلى مكة ثلاث مرات إن حنث في هذا كله وإن في واحد يمشي واحد إن حنث في اثنين يمشي في اثنين هكذا عند مالك إن حلف على أشياء مقدور عليها عليه أن يفي بها لكن إن حلف على أشياء لا يستطيع أن يفي بها ولو طيلة عمره ماذا يكون الحال هنا مالك يقول يأتي بما استطاع مما حلف عليه